هيا إخوتاه نسلك الطريق إلى الله لعلنا نصل إلى مراد الله منا فيرحمنا ويدخلنا الجنة ووالله وتالله وبالله لو دخلنا الجنة لفزنا فوزا عظيما نسأل الله أن ينجينا من النار وأن يرزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل كانت بداية الهداية أن القلب إذا خلي من الاهتمام بالدنيا والانتغال بها والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل فذلك أول فتوحه وتباشير فجره أول الفتوح وتباشير الفجر نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أن تشرق على قلوبنا شمس الهداية أول الفتوح وتباشير الفجر أن الإنسان يخلو قلبه من التعلق بالدنيا ويمتلئ تعلقا بالآخرة هذا هو الدرس الثالث كان الأول بداية الهداية والثاني الطريق إلى الله هذا الثالث نسميه أول الفتوح أول الفتوح أول الفتوح وتباشير الفجر أن يخلو القلب من التعلق بالدنيا ويتعلق بالآخرة كيف ليس دعاءا بل بتحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله اللهم ارزقنا حسن الاستعداد للقائك والتزود بمرضاتك سألت أحد إخواننا اليوم ما هو أشهى شيء إليك وما هي أغلى أمانيك قال كثيرا قلت أهم أماني وأغلى أماني قال أن أتزوج أغلى أمي أن يتزوج علمت والله شدة ما يعانيه الشباب من الفتن في هذه الأيام نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم احفظ شباب المسلمين وهدي شباب المسلمين نجي شباب المسلمين نجنا وشباب المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن إن أغلى كما علمته أغلى ما يتمناه المر أن يرضى الله عنه نفسي ربنا يرضى عليه مش كده حد نفسه في دي يا رب ارضى عنا يا رب اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد رضيت عنا أن تشتاق وهذه ما ذكرناها في خطبة الجمعة السوق لرضى الله عنوان الخطبة كده يريد تأخذوها إن شاء الله ذكرنا فيها كيف تثير الشوق بدليل لطيف في قصة موسى عليه السلام لا أعيده لكن الشاهد أنه إثارة الشوق لرضى الله أن يتور من قلبك أن يتور في قلبك شوق لرضى الله أن تشتاق حقيقة أن يرضى الله عنك اللهم ارزقنا الشوق لرضاك والشوق لرؤية وجهك الكريم والشوق لسماع كلامك ومحادثتك في الجنة إن الشوق إلى الله شيء عظيم طلبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دعائه قال والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ولكن انت مشتاق لرضا ربنا يا ابني اه ادعو لعمكم الكذاب صحيح ولا كلام كثيرا ما يكون هذا كذبا نعم ما الدليل على انك مشتاق لرضا الله الدليل على كده ايه اسمع الكلام يقول ايه فعند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة ما يرضي ربه فيفعله ويتقرب به إليه وما يسخطه فيجتنبه هذا هو التمثيل الدليل نفسك ربنا يرضى عنك طيب انت بتدور عن يرضيه تعمله واللي يسقطه تبتعد عنه ارجو ذاك اللهم بلغنا رضاك يا رب هذا هو الدليل الحقيقي الدليل الفعلي الدليل الواقعي على انك فعلا تريد رضا الله ان تسارع انظر الى ابي الدحداح لما سمع من ذا الذي يقرض الله؟ عمل ايه? ابصد كفك يا رسول الله بايعته على ان حائطي قد اقرطته ربي حائط فيه ستمائة نخلة خلاص انه يشتاق ان كل بنسمعها من العيال للنسوات يقول لا انا نفسي اعرف نفسك في ايه وانا اعمله صح? الكذاب اللي بيحب بنته ويدحك عليها انك وحين يكون حب الله في قلبك هكذا تقول انا نفسي احرف ايه اللي يرضي ربنا وانا اعمله ايه اللي ربنا بيحب وانا اعمله نفسي ساعت ما سمع منزل الذي يقرط عمليه خذ. الرسول يقول انفكه ابو بكر يجيب ما له كله ماذا تركت لأولادك تركت لهم الله ورسوله تركت الله ورسوله وهكذا هذه هي سارع وسابق وعذلت إليك ربي لترضى هذا هو الدليل انك نفسك في رضا ربنا أما الكلام فسهلا نفسك في ايه يا ابني ان ربنا يرضى عنك طيب وبعدين يخرج يحصي ربنا ليسنا نقول أن شرط من يريد رضا الله أن يكون معصوما لا, لا لا لا ليس شرطا وإنما كل ما زي أن يستغفر ويتوب هذا هو الشر فلذلك نقول أن أول الفتوح وتباسير الفج أن يقطع التحلق بالدنيا ويتعلق بالآخرة عند ذلك يتحرك قلبه واحد يقول لي ودي اللي مع أداني طب إزاي تقول لي يا ابن أصدق في اللطئ إلى الله طب إزاي يا ابن دعو بيقين طب إزاي إلى آخرة معلش أنا مضطر أقول بقى حتى بتاعت الخضة لله انظر إلى موسى عليه السلام لما قال له ربه ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا اتوكأ عليها واهسع بها على غنمي ولي فيها مآربه اخرى قال ها القيها يا موسى فألقاها فاذا هي حية تسعى عمله ها مش كده ولا مدبرا ها ولم يعقد يعنيه جري ومرجحش ولا مجبرا ولم يعقب ناداه ربه يا موسى لا تخف انه لا يخاف لدي المرسلون ثبته الله بهذا الزيت اجري انت نبي هو النبي يجري انت رسول ارجع فعاد خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى اذهب الى فرعون انه طار موسى عليه السلام مرة تانية يخاف بس المرة الاولانية عمل ايه جري المرض المجريس قال ربنا اننا نخاف لا انا خايف اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى يعلمه ربه بعد ما علموا الاولانية انك ايه رسول فقوى الله قلبه وثبت فؤاده قوى جنانه قال انت رسول لا يخاف لدي لدي المرسلون الثاني ربنا اننا نخاف ثبته بمعنى انه رسول بمعية الملك رسول من الله ما تخافش بقى خلاص انا معك لا تخاف انني ها معكم ايه اسمه وارا ثم خاف الثالث بس تلاحظ في الثالثة ايه ألقوا حبالهم وعصيهم فخيل ده كلامنا فخيل اليه من سحرهم انها تسعى اللي حصل فأوجت في نفسه خيفة موسى اه اول مرة عمل ايه ولا مدبره ولم يحقق تاني مرة استكى ثالث مرة اوجس في نفسه نفسي ملاحظين العملية بتقل؟, بتقل مع ايه مع التدريب والتربيه والتعليم والتسبيب اوجس في نفسه خيفة موسى ربنا ثبته بكله بقى اعلم انك رسول وانني معك اسمع وهرا لا تخف انك إنك أنت الأعلى وألقي في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى انتهى، لما كانت الرابعة ما خبش قال أصحاب موسى إن لمدركم قال كلا إن معي اتعلم خلاص إن معي يا ربي سيهدين كلا البحر قدامه والجنود وراه هنجرك هل ايه لا نألشي يا رب خاي في الحقونا أبدا لماذا هذا هو المطلوب منك أخي الشعب أن تتدرج في مراتب العبودية وأن تتعلم فبعد مرة ومرتين وثلاثة في الرابعة تفهم وتتق يضيع الخوف اما اللي بيفكر انه يسمع الكلامينك ويروح البيت يلاقي اليقين حصد في قلبه او مفكر ان انا هسئيل اليقين في هذا هدو بولك معلاء لا الامر يحتاج الى جهاد جاهد جهيد صد انه قتال قتال النفس والدنيا والهوى قتال حقيقي مع نفسك ومع طول الصبر يأتي النصر اللهم انصرنا على أنفسنا يا رب فالشاهد يا شباب أنك عند ذلك عندما يتخلى قلبك عن الدنيا ويمترئ حبا للآخرة يتحرك قلبه يتحرك ايه مش جسمه قلبه لمعرفة ما يرضي الله فيفعله ومعرفة ما يسخط الله فيتستنبه وهذا عنوان صدق ارادته عنوان ايه صدق الاراده نفسك في إيه؟, ايه ربنا يرضى عني ايه دليل الصدق هو ده ابن القيم بيقول ايه في الفوائد صفحة 327 ليس للعبد سيء انفع من صدقه ربه في جميع اموره مع صدق العزيمه فيصدق الله في حزمه وفي فعله اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله قال تعالى فاذا عزم الامر فلو ها فلو صادق الله لايه لكان خيرا لهم صدق العزيمه صدق الاراده الصدق في الفعل الاعرابي اللي انا عايز سهم هنا قال اصبع كلها ايه اصبع قال السهمين ما جاوز موضع اصبعي فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فايه فصدقه الله سعادته سعادة الحب في صدق العزيمه وصدق الفعل يعني ايه صدق العزيمه فصدق العزيمه جمعها وجزمها وعدم التردد والتلو فيها بل تكون عزيمه لا يشوبها تردد ولا تلو نفسك في ايه رضا ربنا وايه كمان مفيش يعني لو جالك دلوقتي مليون جنيه وانت عارف يقينا انك اذا خدتهم هتروح تفسق على الناحيه الثانيه من شارع الهرم تاخدهم يقول ايه ده ليه أنا حيث رضي ربنا وأنا عارف أن دول يوزني جهنم عندك تردد يبقى ما في الصدق في العزيمة تبقى أدعو لعمكم الكذاب عارفين الكطة مش عارفينها كان أحد الناس يحب الله حبا جما والنفس يا شباب عجيبة والله النفس ان شاء الله أريب بعد كيف أتوب ينزل كتاب سياسة النفس اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا النفس أعجب ما تكون فلما شاف نفسه قال ربي أحبارتك فكيف سيتبرني قال له أنا بحبك اعمل اللي انت عايزه أفضل حبك فابتلاه الله بحصر البوس قال له تفخذ بيه بحاصر البول فكان يمشي في الأذقة يتلمس أطفال الكتاتيب يبكي دموعه تثين على خده ويقول للأطفال ادعوا لعمكم الكذاب ادعوا لعمكم الكذاب طلع ايه كذاب كيف جئت فاختبارني انت ادها اد كلمة دي ابدا أتنجدك أبلي ما تقول كلمة تنظر انت صادق ولا ولا تحتاج بعد كده تقول لنا أدعوا لعمكم الكذاب صدق العزيمة أن تكون فعلا بلا تردد ولا ولا تلوم لذلك سعيد بن جبيل لما وقيفه قدام الحداج قال الحداج لي سعيد أتريد أن أعفو عنك الرجل ده هو خارج من بيته ابنه بيقول له اهرب بيخباطه على الباب جايين يغدوه اهرب قال يا ابني وما بقاء ابيك بعد خمسين سنة انا عندي خمسين سنة كفايا اوي ما بقاء ابيك بعد خمسين سنة والله لقد كنت صاحباني لي فلما وجدنا حلاوة الدعاء سألنا الله الشهادة فكلا صاحبا يرزقها وانا انتظرها فلما الحجاج بيقول تحب بعفو عنك هو اصلا صادق انه هايز ايه استهادة حقا يقوله تحب بعفو عنك قال له ان كان العفو فمن الله اما ان فلا براءة ولا عذر اشعال ان كان العفو فمن الله اما ان لا فلا براءة ولا عذر كان يستطيع انه يرضي الحجاج بكلمة بكلمة وساعتها حق يقوله روحي كان يحب الفقر لما يقوله قره يا كي قال انت ادرى بنفسك من غيرك قال بس علمك اقول لي لانت تعرفت قال اعفني قال لي عف الله عني ان انا اعفيتك قال اما اذا فانك تعلم يا حجاج انك ظالم مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ترى من نفسك امورا تريد بها الهيبة وهي توردك الهلكة قال ويلك يا سعيد قال الويل لمن زحزح عن الجنة وادخل النار فت اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهلك فت فاذا صدق العرض معناها ان تكون العزيمة صادقة بلا تردد ولا تلوم هذا صدق العزم. اما اذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل صدق العزل ايه صدق الفعل ما وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد وان يتخلف شيء من ظاهره وباطنه ثلاث حاجات صدق الفعل بعد صدق العزم. عدم اننا صدق وانا بصلي بذل الجهد واستفراغ الوسع وان يتخلف ظاهر ولا بعض تبقى كلك لمن لله قصة من ما يزلت من, من المبارح مش عايزة فارق دماغي يسافر في مشوار فشفت الاطر عمرك وشفت الاطر شفت الاطر فوجئت ان في ناس راكبه فوق ظهر القطر برضو عادي مش كده عادي اللي مش عادي ان لقيته نايم وبيشخر والقطر ماشي لاحظ القطر ماشي بسرعة هواء وتراب وشمس وصوت القطر ورجرج صوت ومع كل ده برضو هاي تعجبت والله قلت يا ما نفسي ايه والله العظيم نفسي في من مندي انما اقف صلي وكباية تخبط جنبية ما انشغلش بيها اجمع العز وصلي مش فوق الاص ده ده تصلي فوق الاص ازاي وقد ناني نام الزاي في المولد الحاصل صوت الاسر والدوسة والهوى والتراب والشمس والخطر ومع ذلك نايم نايم كأنه استطاع ان ينتصر على كل الظروف ويتغاضى عن كل الاحوال ويجمع عزمه فيصدق في النوم فنا لحظة لامة محمد بهذا الصدق بس في العمل مش في النور لح نجيبها منين ازاك كيف والله امنية نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الصدق في العزم والفعل هو ده معنى كلمة صدق الفعل انك تنم صح فوق ظهر الارض ارضي صلي صح بين يدي الله رغم كل الظروف وكل الفتن وكل المسالك وكل المصايد اذا صدقت عزيمته في الفتح استفراغ الورس وبذل الجهد الا يتخلف قلب ولا قالب الا يتخلف باطن ولا ظاهر الا يتخلف سر ولاعلن ان تكون كل سحره في جسمك وحض الله تعبد الله فهو ده صدق الفعل اما تصلي الجسد حاضر والقلب غائب فلا قيمة لا قيمة فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الارادة والهمة وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور، خطي الفوايدي صدق الحز يمنع ضعف الإرادة والهمة ساعت مطاستك في العز تزول الجبال الرواسي ولا يزول تنهز الدنيا وهو ثابت شامخ كالجبل كالجبل وصدق الفعل يمنع من الكسل فعزيمة القص تمنعه من ضعف الإرادة والهمة وصدق الفح يمنعه من الكسر والفثور ومن صدق الله في جميع اموره خلي بالك خلي بالك يا اخي اخي الشاب حبيبي في الله ايها الحبيب المحب خلي بالك من الكلمتين دول والله لو خرجت بيهم من درس الليلة فانت الفائز اسمع ومن صدق الله في جميع اموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره ان تصدق وشوف ربنا هيعمل لك ايه فوق ما تتخيل اكبر مما تتصور اعظم مما تريد كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد هذا الصدق قل لي بقى يعني ايه الصدق? يعني ايه الصدق? يقول ابن القريم معنى يلتائم من صحة الاخلاص وصدق التوكل. ابقى متوكل صح. اعيد للمرة المية. ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما رد يهاجر عمل ايه? اشترى واخر صديقي يمشي معاه وخرج في ساعة منكره وخرج من الخوخه خلف بيت ابي بكر واستاجر دليلا خريسا ماهرا عليما بالدروب والطرق ثم سار في عكس الاتجاه واختبأ في الغار وامر اسماء تجيب له الطعام وعبد الله يجيب الاخبار وحامر ابن فاير يأتي بالغنم لتمح وآثار الأقدام هو هذا التوكل الصحيح أن يعمل ثم وجدهم فوق رأسه هنا التوكل لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا قال ها ما ظنك باثنين الله ثالث وما خلاص لا تحزن إن الله معنا يبقى الصدق هو صحة الإخلاص مع صدق التوكل حفظ يبقى الصدق ايه صحة الإخلاص مع مع صدق التوكل فأصدق الناس من صحة إخلاصه وتوكله اللهم ارزقنا الإخلاص والتوكل يا رب نعود هذا عنوان صدق إرادته فإن كل من أيقن بلقاء الله وأنه سائله عن كلمتين يسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين هو دي السؤال اللي انت تسأل عنهم بين يدهي إلى يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين تلسأ الاثنين دول من ربك ومن ومن نبي كنت بتعبد مين واستبعت مين او حلصرية مين اذا علم العبد هذا فلا بد ان ينتبه لطلب معرفة معبوده اذا عرفت ان اول سؤال في القبر ايه اول سؤال في القبر ايه من ربك من ربك يا ربك؟ مش هتعرفه إلا إذا عبدته عملته حقيقة فلما يسأل من ربك تكون ربي الله الله عارفه كنت تعبدوا إخوتاه من يعرف الله عارفين ربكم اللي بتعبدوه إننا نريد أن نعرفه من الكتاب والسن من قال الله وقال رسول الله أن نعرف الله فالله وصف نفسه في كتابه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم إننا بحاجة أن نعرف الله في ليلتنا هذه الله ربنا لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحوصون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدو حفظهما وهو العلي العظيم. هذا هو الله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكي الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله من القرآن فالك الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ربكم الله فالق الإصفاح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم الله الله إنني كثيرا ما أقول إخوتا إننا بحاجة أن نعرف الله سأترك لك تفحص القرآن أريدك انك تمسك المصحف نريد ان نختم القرآن في اسبوع. وتجيب كاسكول ميت وراء. وتبدأ من اول الحمد. الحمد لله رب العالمين اهيه. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تكتبه تدخل الاف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. تقرأ كلما وجدت آية فيها صفة الله التعريف بالله اكتبها وعكس كل اكتب من بره الله الذي اعبده اعرف ربك من خلال القرآن الحمد لله سهلا في مصاحف كتير دلوقتي فيها لفظ الجلالة الله بالاحمر صح سهلا بس انا ما انطحكش بالغسس ما تغسس اكتشفها بنفسك عشان تطلع الله والرب والرحمن وكل وصف لله اعرف ربنا عرفه أولادي الكسكول ده ورسه قال تعالى عن يعقوب لما جاءه الموت وصى بنيه من بعدي وصهم بايه يقول لي يا ولد خلي بالك من إخواتك أنا سيفك إنتك كبير يا ولد الدكان اللي أنا سيفه ده وارسينه أبن عن جد إيه وحتفرط فيه الأرض وحتضيعها عما تخلي بالك منهم البيت ده أنا بني عرجي وعرج أبويا وعرج أجداتي لا إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد هي دي الكاشكول والريزو اما تموت؟ يتموت لهم يا اولاد اهودات ربنا لنا كنت بعبدوا فاعبدوه. سمها بعد كده للاولادك عشان يقال وتركها كلمة باقية في عاقبه. ساعد ما ربك يسألك عن اولادك كلكم رائن وكلكم مسؤولها رأيتي تليارات. عرفتهم بك بريء ترسم وتبقى أنت عرفت ربنا هذه في القرآن في السنة صارت الأمور أيضا بفضل الله سهلة أحيي على كتاب معارج القبول مجلدين النسخة المحققة فيها أحاديث عظيمة جدا في كتاب لابن خزيمة وين كنتم أحيي على هذا اللي هو معارج القبول أسهل وأبسط إن شاء الله, الله. ثم أستطيع أن أعرفكم بالله في كلمات يسيرة الله ربي أحاط علمه بالكائنات واتطلع على النيات وعلم الأمور الخفيات يعلم خائلة الأعين وما تخفي الصدور علم ما في الضمير لا يغيب عنه الفتيل ولا القطمير ليس كمثله سيء وهو, وهو السميع البصير يبدي ويعيد وينشي ويبيد وهو فعال لما يريد الله الله ذلكم الله ربكم لم يخلق الخلق سدى لم يستغِذ المضلين عوجدا أعطى كل شيء خلقه ثم هذا الله, الله الله الله الله نور السماوات والارض مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يُقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولا ولو لم تمسسه نار نور نور على نور الله الله الله الحق ما انزله والسرع ما فصله السعيد من وفقه والطفاعه والسقي من حرمه وقلاه الفائز من احبه الخاسر من في النار كبه الله الله الله لا يدرك كنه خيال ولا يعجزه السؤال ولا تغلب جنوده ولا تتناقض احكامه وحدوده انظر الى البذل كيف نوره انظر الى الانسان كيف صوره انظر الى الليل كيف محاه انظر الى الجبل كيف ارساه الله ذلكم الله الله اخرج الماء من الصخرة الصماء قدح النار في الاخضر من الاشجار دل الصفل لسده امه جعل حياة السعبان في سمه الله الله صدق في كلامه ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، الصادق في كلامه عدل في أحكامه أبدع في صنعه غلب على أمره أحاط علمه نفذ قضاءه كمل دينه تمت نعمته الله الله عزف حكم قدر في حلم اطلع فستر رحم فغفر اخذ فما ابقى اعطى فاغنى دعي فاجاب لطيف بالعباد الحاكم يوم التناد الباقي فلا يموت الله الله الله ذلكم الله الباقي فلا يموت الغني فلا يفتقف القوي فلا يضعف العادل فلا يظلم الله الله الله كم آنف من غربة كم كسف من كربة كم سفى من عليل كم هدى من ضليل كم أصلح من فاسد كم أهلك من مارد قدر علي ملك قوي لطف خفي فضل جلي الله ذلكم الله الله لا ينفد عطاؤه لا تحد نعماؤه لا يعجزه أعداؤه لا تحصى آلاءه. الله الله كلما سألته أعطاك وكلما تقربت منه اجتباك وكلما ذكرته ذكرك كلما سكرته زادك وسكرك لا ينجي من أمره حول ولا يغني من فضله طوف ألان الحديد وقرب البعيد ورزق الوحوش في البيد وفعل في خلقه ما يريد قرب البعيد ورزق الوحوش في البيد وفعل في خلقه ما يريد ذلكم الله كروم في الذات حسن في الصفات أحسن إلى المخلوقات فصل في الآيات ذلكم الله, الله الله الله خلق الماء حياة وأهلك به قوم نوح وأوجد النار منفعة وأحرق بها أعداءه في الآخرة تَوَّنَ الْبَحْرَ رِزْقًا وَأَغْرَقَ فِيهِ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ أَرْسَلَ الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ وَدَمَّرَ بِهَا قَوْمَ عَادٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ دَاوَلَ الْأَجَامَ وَاللَّيَالِي غَيَّرَ الْقُرُونَ وَالْأَحْوَامَ ثَقَا بِكَأْسِ الْمَوْتِ أَرْبَابَ النَّعِيمِ أذاك طعم الهلاك الهرم والفطيم أشاب النواصي أخذ الراتعين في المعاصي الله الله كم مترف في عهد الربيع وفي أمن وديع طرقه الدمار في الأسحار وزلزله الله بالنقمة بغدة الله ملأ الدور حبورا وصدور المؤمنين سرورا الله ملها الدور حبورا وصدور الناس سرورا ثم أسال أجفانها عبرات وأذاقها نكبات بعد نكبات أعطى الحدائق زخرفها والبسيتين زينتها ثم جعلها هشيما تزروه الرياح أخرج المرعى ثم جعله أحوى الله هو الأثنى والأعلى والأقوى ذلكم الله الله إذا أردت أن تعرف الله في آياته المثلوة في القرآن وفي آياته المرئية في الكون والحياة اقرأ اقرأ القدرة الشمس صاطعة والنجوم اللامعة تجدها القدرة في الخمائل والجداول في الحقول والسنابل في السافية والغدير في الماء النميس في الضياء والسناء في الهواء والظلماء في الورقة واليرقة اول كلمة الى النبي محمد اقرأ أخرى والكون كتاب الكائنات حروف والقدرة أقلام والقارئ أمي وعنوان الدرس فعلم أنه لا إله إلا الله إخوتا ذلكم الله سبحان من دل على نفسه بنفسه فأل الصحابة رسول الله ربنا قريب فننادي ام بعيد فننادي فغار الله الله غيور يغار ان يسأل غيره فاجاب بنفسه فاني قريب ما جهل وسير رغم انه الحبيب ما جعل الحبيب وسيطا ما جعل وسيطا ولو ولو كان الحبيب قال واذا سألك عبادي عني ف ما ال سي فقل فعندي فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان الله الله الله انجى من الكرب. اخوتا من الذي انجى من الكرب? من الذي فرج الهم? من الذي كشف الغم? من الذي اجاب المضطر? من الذي انجد المستغيث? من الذي انقذ الملهوف? من الذي نجى الغريب؟ من الذي هدى الضال؟ من الذي رد الغريب؟ من الذي نصر المظلوم؟ ذلكم الله ذلكم الله ثم من الذي انطرح على عتبات الله فطرده وقلا أبدا ليس ذاك الله بل أرحم من الام بولدها من الذي انصرها على العتبات ربوبيته فقلاه من الذي جث على قدم الزل بين يديه فاخصاه من الذي من الذي مرغ خده على بصاط خدمته فرده من من الذي ارغم انفه لعزاته صد من من من الذي جاء حبي دمعه بين يديه فاعرض عنه من من من الذي نكس رأسه من الذي نكس راس المسكنه في حضرته فجفا من من من الذي فزع اليه في الملمات فخذله من من الذي هرب إليه في الكربات فأعمله من الذي استنجده في الدواهي فما أنجذه من الذي شكى إليه حاله؟ فما أسعفه من من الذي من الذي من الذي هتى باسمه في الظلمات فما أجابه من من الذي هتف باسمه فما أجابه من الذي نوه, نوه بعظمته فما اسابه؟ من الذي صرخ؟ من الذي صرخ يا الله. من? من الذي صرخ؟ من الذي صرخ يا الله فما وجد لطفه؟ من الذي نادى يا الله فما عرف فضله؟ من الذي دهى يا الله فحرم نواله من الذي هتف يا الله فرد سؤاله الله الله أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكتف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله ذلكم الله اذا اضطرب الموت وهاج البحر وهبت الريح العاصف نادى اصحاب السفينة يا الله اذا ضل الحادي في الصحراء ومال الركب في البيداء وحارت القافلة في المسيرة نادوا يا الله اذا وقعت المصيبة وحلت النكبة وجسمت الكارثة نادى المصاب المنكوب يا الله اذا اوصدت الابواب ورد الطلاب وازدلت السطور في وجوه السائلين لم يجدوا الا الله اذا بارت الحياس وضاقت السبل وانتهت الآمال وتقطعت الحبال نادوا يا الله يا الله يا الله إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما حملت فاهتف يا الله أقرب إليك من عنق راحلته نعم، ذلكم الله، ولكن لكي تعرف الله على وجه الحقيقة، فلا بد أن تتخذ الأسماء والصفات طريقا وسلما بالتسليم بمنهج سلفي صحيح بعقيدة سلفية سليمة. فجادة التسليم سليمة سليمة وادي النقى بلا نقع ليس فيه غبار انزل عن غلو التشبيه ولا تعلو على اباطيل الاستعطيل فالوادي بين جبلين المشبث متلوث بفرس التجسيم والمحصل نجس بدم الجحود ونصيب المحق لبن خالص هو الثنة من بين فرث ودم بمعنى وإذا تلاقيه في الخطة برضو ان شاء الله إن لما الصحابي سمع من ذا الذي يقرض ما قالش يعني ايه يقترض الله يقترض يعني ايه يعني ايه ثم قال ننزه الله عن ذلك بل هذا حث على البذل لا لا لا لا ما قالش كده الصحابي وما قالش يقترض زي ما الواحد منا بيقترض من أخوه لا لا لا لا, لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فترك التعطيل والتأويل وترك التشبيه والتمثيل واجر القول على حقيقته فبذل لله صحابي لما سمع الرسول بيقول يضحك ربنا من رجل قال كذا وكذا الحديث قال فضحك الصحابي وقال بخن بخن قال فيما قولك بخن بخن قال لن نعدم من رب يضحك خيرا ربنا بيضحك خلاص يبقى خيف خيف لا عطل ولا ولا شبه فحصل اليوم تسمع ينزل ربنا الى سماء الدنيا نفضل نتكلم به يعني ايه ينزل ونتسأل كيف ينزل ينزل ويخلع منه عرشه أم ينزل ولا يخلع منه عرشه أصدك إيه طب السلس الأخير في أمريكا غير في السعودية غير في المغرب غير في مصر طب ربنا بينزل في يا سلس وانت ما هو قال لك ينزل فيقول هل من سائل فاسأل اسأل صدق سلم، فجادة التسليم سليمة سليمة واد النقل بلا نقر انتبه المثبه اعشى والمعطل اعمى ما ينزه سبحانه وتعالى عما وطب به نفسه هو قال الرحمن على العرسي استوى هو قال يد الله فوق أيديه هو قال جل جلاله عن نفسه سبحانه وتعالى وجاء ربك تقول ما يصلح قل أأنتم أعلم أم الله نبيه قال يضحك ربنا قال ينزل ربنا قال قال الله في الحديث القدسي من تقرب مني سبرًا تقربت منه زراعة ومن أتاني يمشي هرولت إليه ازاي نقول أنظم أعلمه أم لا سلم تعرفه حقيقة تعريف حقيقة جل وجوب وجوده عن رجم العلة سبق الزمان فلا يقال كان إذ تمجد في وحدانيته عن زحام معاه تفرد بالانشاء فلا يستفهم عن الصانع بمن ابرز عرائس المخلوقات من كني كن كن امره بين الكافي والنون بس الحلم فلم يعارض بلمب تعالى عن بعضية من، تقدس عن ظرفية فيه تنزه عن سبه كان تعظم عن نقص لو أنه عز عن عيب إلا أنه فما كماله عن تدارك لكن، إن وقف ذهن بوصفه صاح العز جز إن سار فكر نحوه قالت الهيبة عد إن قعد اللسان عن ذكره قال القلب قم انت جبر متكبر قال القهر شم إن سأل محتاج قال الانعام خذ انت تعرض فقير قال الوفر فرج ان سكت مذنب إن سكت مذنب حياء قال الحلم قولي إن بعد ذو خطأ نادى اللطف أب نتر عجائب النعم وقال للكل خذ من بيان عظمته رفيع الدرجات ما تقول لا إله إلا الله من بيان عظمته رفيع الدرجات من آذر قصره تسبح له السماوات توقيع أمره يأمر بالعدل واقع زجره ينهى عن الفحشاء ينادى على باب عزته لا يسأل عما يفعل ينادى على باب عزته لا يسأل عما يفعل يصاح على محجة حجته لمن الأرض ومن فيها ينذر جاسوس علمه ما يكون من نجوى ثلاثة يكون لجهبز طوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يترنم منشد فضله لا تقنطوا من رحمة الله سبحانه سبحانه أقام من كل موجود دليلا على عزته سبحانه نصب علم الوداء على باب حجته سبحانه الأكوان كلها تنطق بالدليل على وحدانيته سبحانه جل جلاله وعز جاهه وسلطانه وكماله أيها الإخوة ذلكم الله إنني بحاجة ليلة أن تنصرف راشدين لتعرفوا الله رجاء. نرجو من المسجد وإحنا في هم عايزين نعرف ربنا امشي روح خليك ماشي زي التايه مش فايق مش دريان لحد ما توصل البيت اسجد وابكي وقل علمني فهمني ذكرني خذ بيدي اعزني ولا تذلني افتح علي في كتابك امسك المصحف هات الكشكول ابدأ ذاكر هتذكر عشان تعرف مين الله ربك ليه عشان تاجر معاه لازم اعرفه هو مين لان الذين يعرفون الله يعرفونه حقيقة يتاجرون معه يعرفون أن كل التجار يتعاملون معك ليربحوا عليك إلا الله فإنه يعاملك لتربح عليه بيعملك عشان تكسب منه نريد الليلة أن نكون كبعض هؤلاء السلف التجار مع الله التجار مع الله سبحانه وتعالى الذين قال الله عز وجل فيهم هؤلاء الذين يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى ويعيسونه ليلا نهار إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تفور إن الذين يتلون كتاب الله نريد أن نتلو كتاب الله تجارة تجارة مع الملك ذكرت ان من قرأ كل يوم جزءا يعني من ختم القرآن في سهر فله ثلاثة مليون وخمسمائة الف حسنة حد عايز يتاجر حد لو نفسي تاجر حد له وزاق يكسب عد عنده ويجمع حسنات من هؤلاء كانوا يقومون بالديجور الدجور الليل المظلم كانوا يقومون الديجور ببكاء مطرود ومهجور ورعد قلوبهم مقلق زجور فامتلأت بالخيرات الحجور فهم يرجون تجارة لن تبور رفضوا الدنيا شغلا عن الزينة رفضوا الدنيا شغل عن الزين وأزلوا نفوسهم فعادت مسكينة وعلموا أن الدنيا سفينة فتهيأوا للعبور يرجون تجارة لن تبور يؤثرون بالطعام ويؤثرون الصيام يأملون فضل الإنعام فما كانت إلا أيام حتى اخضرت البذور يرجون تجارة لن تبور بحث الأموال الحبيبة الى بلاد الحبيب القريبة فاذا الارباح عن قريب قريبة وعلى هذا التجارة تدور يرجون تجارة لن تبور الحليل حليل والانين طويل والعيون تسيل وما مضى الا قليل حتى فرح الصبور يرجون تجارة لن تبور يقفون وقوف مسكين ويذلون ذل مستكين فنالوا المقام الأمين وانشحب قلب الحزين بأكمل الحبور يرجون تجارة لن تبور سليم كالسليم السليم يعني الملدوغ لدغط عقرب أو ثعبان سليمهم يعني صحيحهم كالسليم وحزنهم مقيم يحذرون الجحيم ويرجون النعيم في كمال الحضور يرجون تجارة لن تفور للقلب مع الدنيا نبا كلما هارده الهوى نبا يندبون نسب الأسر الغربة والزفرات على ذنوب الصبا تزيد على الصبا والدبور يرجون تجارة لن تبور يا من يدفن ماله تحت الأرض ولا يفهم معنى القر سيخرج الوارث بالفرض إلى الدرهم والدور وتخسر تجارة لن تبور سبحان من قضى لقوم سرورا وعلى آخرين سرورا فما لهم من نور أبدا لا يعلمون تجارة لن تبور أيها الأحبة في الله تخرجون على هذا غفلة شاملة وقلوب جامدة وعيون جافة بالله لا تفعل اللهم يا أرحم الراحمين يا زلجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا سلام يا مؤمن يا مهيم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله يا غافر الذنب يا قابل التوب يا شديد العقاب ذي الطول يا من لا إله إلا أنت يا الله صل على النبي محمد وأهالي وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرفنا في أمرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا رب تقبل توبتنا تقبل توبتنا تقبل توبتنا تقبل توبتنا تقبل توبتنا تقبل توبتنا تقبل توبتنا, توبتنا. واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا سدد لسنتنا وا슬ل تقيمه صدورنا اللهم اشرح صدورنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وعافنا واعف عنا أكرمنا ولا تهنا آسفنا ولا تؤثر علينا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا اللهم اهدنا واهدبنا اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا نادمين ربنا إنك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم هذا الدعاء عليك الإجابة أرزقنا توبة النصوح اللهم إنك قلت وقولك الحق إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يا من علقت الإجابة على الدعاء يا قريب يا مجيب لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت ذنوبنا وهديت قلوبنا ورضيت عنا وكتبت لنا الجنة يا ربنا قلت وقولك الحق يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدني نستهديك فهدنا نستهديك فهدنا نستهديك فهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا في من هدي يا من قلت كلكم جوعا الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم نستطعمك فاصعمنا جائعون فاصعمنا عرا فكسونا حفا فاحملنا ضالون فاهدنا عاجزون فاحن تائبون فقبلنا ضعفاء فرحمنا إلىنا وسيدنا ومولانا ما أنت فاعلني الليلة بنا ما أنت صانع الليلة بنا ما أنت فاعلني الليلة بنا ما أنت صانعني الليله بنا ذنانا بذنوب ثقيله ثقل لنا هموم من طويله تغسل قلوبنا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب نقينا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل ذنوبنا بالماء والثلج والبرد ربنا إلهنا سيدنا مولانا ما أنت فاعل للليلة سبينا لا تطردنا عن بابك إلى هنا ما أنت فعل الليلة بذنوبنا إلى هنا ما أنت فعل الليلة بظلمنا وعجزنا إلى ما أنت فعل الليلة بالضعفاء منا بالكمن منا بالمستضعفين منا بالمظلومين منا بالمرضى منا إلهنا ما أنت فاعل الليلة بنا ما أنت فاعل الليلة بنا اللهم إنا نسألك هداية من عندك يا ربي أصلحنا والمسلمين وعافنا والمسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اعف عنا يا رحيم اعف عنا يا لطيف اعفو عنا يا قوي يا متين اعفو عنا يا ضر يا تواب يا رحيم اعفو عنا يا وجود اعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا وارض عنا وأكرمنا وتب علينا وأصلحنا خذ بأيدينا ونوصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مسكور وتجارة لن تبور جعل جمعنا هذا جمعا مرحومة والتفرق بعده معصومة ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محرومة هذي المسيئين منا للمحسنين ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا مغفورا لنا أجمعين قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ومحمد أشهد أن لا إله إلا عنه أستغفرك وأتغفر لي